والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نظم مقدمة الرسالة ندلئة كسومة هذه أبيات زلزتونغة كواديلية الرسالة مقدمة ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى قال باب ما نعتقد باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات هو الملango والمامبوه الذي يوي نادمي زناة تامكا كتكمامبو يا لزيمة كتكمامبو قال وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سُطِرَ أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى مل الأنام براء رب السماوات والأرضين ليس لنا Arabun siwahu ta'ala malana fatara wa farli furn jambo kwanza lazima imanul fuadi ni imani ya moyoni kadha nutqu vile vile kutamka kwa ulimi bima fi dhikri qad sutira yali yaliandikwa katika jambo hili kumtaja Allah na jambo iman وأول الفرض إيمان الفؤادي موانز وفراغي جملة لزيما ني إيمان يمويوني كذا نتق اللسان فيلي فيلي كتامك ووليمي الإيمان الإيمان اعتقاد بالجنان ونتق باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن Kuhinjiyo Awalu alfardi imanul fuadi, Ni imani ya moyoni bil mbiljanan Ni itikadi ya moyoni Katha nutku lisan Vile vile kutamka kwa ulimi Ni katika iman, Kutamka kwa ulimi Bimaa fi dzikiri kad sutira Yali yali wandikwa Katika kutajwa Kwa taarifi ya imani Idhan al imanu inda ahli sunnat wal jamaa اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن كواميني نيني أن الإله إله واحد سمد كواما الله نمولا موجا موينيك كسود وكوها جزوتي أن الإله إله واحد سمد كواما إله Ni mola mmoja mwenye kukusudiwa kuhajazote Fala ila hasiwa mallil anami bara Hakuna mola ispukua yule ali watu Fala ila hasiwa mallil anami bara Ai halak Hakuna mola mungine ispukua huyu ali umbawatu. watu Rabbu samawati wal ardi Mola wal aradhin Mola wambingu na ardi ليس لنا رب سواه حتونا مولa mwingine isipokuwa yeye taala mallana fatara ametukuka yule aliyetuumba taala mallana fatara ametukuka allah yule aliyetuumba wa annahu mujidul ashiyaa'i ajma'iha pia kuamini kwamba yeye ndiye mwenye kuumba vitu vyote Wa anna hu mujidul ashiai ajma'i ha Na kuamini kwamba mbaie Allah Njiye mwenye kuumba vitu vyote Bila sharikin, bila ya mshirika Wala awunin, wala msada, wala wuzara wala mawaziri Yendi, mpikiye pekee umba kila kitu vitu vyote Bila mshirika, wala msada wote, wala wuzara wala mawaziri Wa munazza huang waladin wasahiba wa wa waali din wa'anil ashbahi one nudwara. Ye Allah, Jee muyakutakasu Namtoto Toto na'mke namzazi Wahoo al-Munazza huang waladin wasahiba. Ye Allah, Jee muyakutakasu nam Toto wasahiba na nam hey namke wa din namzazi wa'anil ashbahi one nudwara. Pia adhan mwenye kutakaswa na mifano Adhan mwenye kutakaswa na mifano Hakuna kilchufana nanai Wahua lmunazahu anwaladin Na hii Allah jie mwenye kutakaswa na mtoto Wasahiba na mke wa namzazi Hakuzaa wala hakuzaliwa Lamyalid Wala miyulad Waanil ashbahi wa nubara Na pia mwenye kutakaswa نا كل مثال ونين لم يريد ولم يولت ولم يكن له كفوان احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعن الاسماه والنظرا لا يبلغن كنها وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من la yablughanna kunha wasfiillahi wasifu. hawezi kufikia uhakika wa kumsifu Allah mwenye kumsifu la yablughanna kunha wasfillaahi wasifuhu hawezi kufikia mwenye kumsifu Allah uhakika wa kumsifu wala yuheetu bihi ilma wala hawezi kumzungukia kwa kumjua maniftakara mwenye kumfikiria Allah ولا يحيط به علما من افتكر، ولا هوزكم الله أضقكم جوا من افتكرا منكم فكريا الله سبحانه وتعالى وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر وأنه أول نقب ينجي ومعز باق لمنك باقيا Faleisa la on hana mwanzo, Wala muntaha wala mwisho Wa awalun Wa awalun Na kumbayendi yuwa maazo Bakin mwenye kubakia la hubaduun hana hu Wala muntaha wala mwisho Subahana mankadara man eh, Kusifika, kutakata na sifa mbaya na upungufu Ni kwa mwenye uwezo Hayyun عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى الله سبحانه وتعالى نحي عليم نمجوزي قدير نموزا والكلام له نمنينو ياكي أنا سيما فرد يكو بكي سميع نمني كسكي بصير نمني كونا ما أراد جارا أن لطاقا هو لبيتية أو هو ما أراد جارا أن ل يعني هو بيتا نهو وأن كرسيه والعرش قد وسع كل السماوات والأراضين إذ كبرا نقوم منك بكرسيك كتتشاك عرشك Hadwasi'a kulla samawati wala aradhin Vimeenea mbingu zote na ardi zote id kabura kwa sababu nivikubwa bitu hivyo Allah ni kubwa Arshi ya Allah ni kubwa Vimeenea kulla samawati wala aradhin Mbingu zote na ardi Walami yazal fauka thaka la arshi بذاته فاسأل الوحيين والفطر ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا أنا يندلية ممجويته هو جوية عرشه ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا أنا يندلية ممجويته الله هو جوية عرش يكي بذاته كذاتي يكي الرحمن على العرش استوى ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته انا اندلهامبجي ويتو كوياوي عرشي قد ذاتي yake فاسال الوحيين والفطرا ولذا وحي لي قراننا وسننا والفطرا نماومبي لكلا متم فاسال الوحيين والفطرا ولذا وحي لي الكتاب والسنه دليل زكي والفطرا انا اؤمن هيفو ان الله يكوو جوويا فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكييف قد حذرا فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى اظني حق على الملك احتوى ومتواليا نكوسانيا وفالمي وكلا كيتو وعلى العرش استوى نعضى من جنسا وجوه عرش وعني التكييف كن حذرا نكو تكييف كن فنينامنا تهذار نجمهيل لكم فنينامنا أضى سبحانه وتعالى فالله حق على الملك احتوى أضى نحق أمكساني أفالموت وعلى العرش استوى نامي لنساوى جوي عرشي وعني التكييف كن حذرا نكون فني تكييف كن فني نمنا فلاني استواياك او قبج مهيلو لقم استواياك وكيف نمنا فلاني الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كو التكييف كن حذرا منه تحذارنكم فنياًمنا أذا سبحانه وتعالى أو استواءك كيفنياًمنا فلاني والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه نالا وقودوا في تويت سهم وزت Laa yahfahu sheiun Hakuna kitu kina chojificha Hakuna kitu jyoti ambatu kina jificha Atha hakioni na hakijui Wallahu ilmi fi kulli amakin, Allah anajua sehemu zot la yahfahu sheiun Hakuna luloti na lujificha kwa Allah Samiru ni mwenye kusikia Shahidu Na ni mwenye kuona vitu وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أضي كجوه عرشياك لكن أنا هنا نكجوه كي لكي تنسه مزوت والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى وأن أوصافه ليست بمحدثه. Kadaka asma asmauhu lhusna li mandhakara Wa anna usafahu leisat bimuhdatha Sifazaki size kuzushwa Wa anna usafahu leisat bimuhdatha Na sifa zake na kuwamini kuwamba sifazaki zake kuzushwa Kadaka asma asmauhu lhusna Vile vile majina yake mazuri Sio yenye kuzushwa li mandakara Kwa mwenye kujua hayo Wa anna awsafahu leysa tibu muhdathah Kathaaka alhusna li dhakara Ho majina ya Allah Sifazaki ni tawukifia zipo Sikwa baza zushwa kama vili binadamu hapana Majina yaki siniku zushwa Majina yake yapo majina yake mazuri Walillahi lasmaahu husna Faduuhu biha na majina mazuri Muombeni kupitia majina hayo hakuna mtu hakuna haki kwamba mtu ana haki ya kuleta jina lake amwekee Allah eti ah ah ni jina la Allah ah umepata wapi kwa dalili gani wewe wakubali kuitwa ah wewe wewe unayosema ah I ni majina ya Allah wewe wakubali kuitwa i na ah wewe mzee kwa kwamba ah ni majina ya Allah eti alafu ana ilmu sisi tuna ilmu hiyo ilmu ni jahili اه ني جنه الله واطي umeona wapi idhan wa anna awsafahu laysat bi muhdath fa kadha ka asmaul husna liman dhakara wa anna tanzilahu alqur'ana ejma'a kalamuhu ghayru كلامه غير خلق من نيو يكي هيا قومبو. أعجز البشرة من نيو يكي وان تنزيله القرآن أجمعه نقوم با اترم شوكي وقرآن يت كلامه غيرu خلق من نيو يكي هيا قومبو. من نيو يكي هيا قومب أعجز البشرة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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّجَارَكَ فَأَجِيرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ مَنِ انْهَيَ اللَّهُ هَيَكُومُ وَحِيٌّ تَكَلَّمَ مَوْلَانَا الْقَدِيمُ بِهِ وَلَمْ يَزَلْ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ مُعْتَبَرًا مَنِ انْهَيَ اللَّهُ قُرآنٍ وَحِيٌّ تَكَلَّمَ مَوْلَانَا الْقَدِيمُ بِهِ Ami yazungumza haya mula wetu tangu zamani Ami yazungumza yake Walami yazal min sifatillahi muotabara Badu manino yake Yanaendelea ya kuwa ni katika sifaza Allah Zina zozingatiwa Wahyun Takallama maulana alkadimu bihi Walami yazal min sifatillahi muotabara Yutla Quran manino ya Allah Yana yosomwa, Wa yuhmalu hifdha nfistuduri Yanaobebwa kwa kuhifadhiwa katika nyoyo Kama bil yuthbituhu fis fi manzabara Kama mannu hayo Anawe kwa kuyandika katika mabuku Manzabara mwenye kuandika Yutla maneno ya Allah husomwa Wa yuhmalu hifdha Na yanabebwa kwa kuhifadhiwa katika nyoyo Kama bilhatti yuthbituhu fi fiman manzabara, Kama anavya Mwenye kuwanika kwa hati yaki Fisuhu katika mabuku Wa anna Musa kalimullahi Allahi Kalamahu ilahuhu fawkada katuri Idhadara Na kuamini kwa mamusa Kalimu Allah ni mtume ambaye Allah msemesha Kalamahu ilahuhu ملاقي اليمسمشة فوق ذاك الطور جو جبله له جبل طور إذ حضر علي موسى علي وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر منين يعل الله قرآن منين يعل الله الله أنا منينو ولا نو الله وَنُؤَمِّرُهُ هِذَا وَأَنَّ مُوسَى كَلَّمَ اللَّهِ كَلَّمَهُ إِلَٰهُهُ فَأَوْقَذَاكَ التَّوْرَاةَ إِذْ حَضَرَ فَاللَّهُ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ أَضَلْ يُمْسْكِلِزِ شَا مَنَنُو يَكِي بِلَا يَا وَاسِطَةٍ كَلِمَاتٌ تَحْتَوِي عِبَارَةً أَضَلْ يُمْسَمِشَا مَوْنِيَ يَكَمْسْكِلِزِ شَا مُوسَى مَنَنُو يَكِي فَاللَّهُ Allah, niin kuin Musa, niin kama kuin sauti niin sauti kuin sanoin, niin niin kuin Musa. niin niin kuin wasita Bila wasita sanoin, Min wasfihi sanoin, mazingatio mengi. Hata niin kuin sanoin, niin Hatta قال الكليم إلهي أسأل النظر حتى إذا هاما سكرا في محبته بكالي بكسودية كما ننويك كو, كو يبين قال الكليم أكسما الكليم موسى عليه السلام إلهي أسأل النظر إمو لوانغو ناومبكو كوانغالية أسأل النظر إليكا ناومبكو كوانغالية Kala lahul rahmanu maw'ithatan Anna tarani wa nuri yudhishu albasara Kala lahul rahman Allah kama anbiya maw'itha Anna tarani Kama anbiya hivyo utaniyo nabipi Wa nuri yudhishu nuru yangu Inna ondoshamacho Kala lahul rahmanu maw'itha Allah kama anbiya nabi Musa Anna tarani Vipi utaniona Wanuri hali yakuwa nuru yangu Yudhishul basara Inaondosha macho Yuma maaisha radiyallahu anna Alipaulizwa Jee Muhammad sallallahu Ali Alimuona mula wake Amtume alimuona Mama aisha alimuza amtume Mama aisha alimuza amtume Jee ulimuona muona wake Kala nurun Anna araha أظهر نور تمني بي نور أن أراه. ألا كم بي فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته، فانظر إلى النور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنوار فسوف ترى. فانظر إلى الطور. عن قالية جبل طور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواره فسوف ترى بعض النروزاك ويُتنيونا حتى إذا ما تجلى ذو جلال له تصدعت التور من خوف ومستبرع فكَعَضَ البذهير ذلْ جَلَالِ الْبُذِيرِ الله سبحانه وتعالى من يُتَكُوفُ تَصَدَّعَ الطُّورُ يا بلل التور من خوف قادل يا الله ومستبارة نهجا صبيرة هجس صبيرة تنا نبي موسى حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدعت تور من خوف ومستبارة فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره فصل كتكوامين قدر قال الناظم وبالقضاي وبالاقدار اجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر وبالقضاء وبالاقدار اجمعها وامنن قضاء حكمه الله ناقدر قدره الله زوت ايماننا شرعا Imanietu ni lazima kishiria Kuwamini hayo Kuwamini hukumu ya Allah kwamba Allah amesha hukumu kila kitu Kuwamini makadiriyo ya Allah Kuwamba Allah amesha kadiriyo Kila kitu kilitotokea Na kina chotokea Na kita kachotokea. Kama dhakara kama liyotaja Fakullu shei Inkallahu allahu fi azal Turran wa fi Lawhi ilmahfuzi Kad satara. فكل شيء قلّاه الله في أزل كلا كت أمشككم الله في أزل كانو زمان ترًا في تجت وفي لوح المحفوظ قد سطر نكت كوبوا كنقو فذوا تيار أمي عندك كلا كت فكل شيء قلّاه الله في أزل ترًا وفي لوح المحفوظ قد سطر كلا كت على مشاكيوكم تجوزماني في تويوت وفي لوحه المحفوظ قد سطرنا المحفوظ. وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر فإن من قضاء الله قدره فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. Wakullu ma kana min hammin wa min farahin wa min dalalin wa min shukurani man shakara Kila ilivyokuwa katika huzni, furaha, upotevu, shuk shukurani za mwenye kushukuru Yoti hao ni katika kala ilahi wakadarihi. Yoti ni katika hukumu ya Allah amesha kadiria Hayo. Huzuni ya mtu, furaha ya mtu upotee wao aliyepotea shukrani za moyo اللَّهِ Allah yote hayo ni katika hukumu za Allah na kadri yake fa inahu min qala illahi qaddarahu fala takun anta mimman yumkirul ونكناش مقدري يا الله ونكناش علم يا الله ونكناش قتاقك يا الله ونكناش يد إذا فلاتكن أنت ممن ينكر القدر والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى والله خالق أفعال العباد أظن من يكون بع matendo yote ya waja wake wallahu khaliq af'ali alibad adhani mwenye kuumba vitendu vyote vya watu wama yajiri nayana na yanayopita kwao yote yameaumba fa'an amri liilahi jara yote yanapita kwa amri ya allah fa'an amri ilahijara jara yote hayo napita kwa amri ya allah wallahu khaliq af'ali alibad Allah ni mwenye kuumba vichendu vya wama wa yajri Jumalan Jumalan pita kwao Jumalan kwao Jumalan Jumalan Allah Jumalan Jumalan Jumalan Jumalan Jumalan Jumalan Jumalan amri Jumalan Allah Jumalan Jumalan Jumalan Jumalan Allah Jumalan Jumalan Jumalan Jumalan Jumalan Jumalan ففي يديه مقادير الأمور وعن قضاءه كل شيء في الورا صدر ففي يديه مقادير الأمور. يا يكو كوكاتكم يكونوا ياكي مقادير يا ممبويات. ففي يديه مقادير الأمور. يا يكو كوكاتكم يكونوا ياكي مقادير يا ممبويات وعن قضاءه كل شيء في الورا صدر نكو حكمي ياكي. كل كيتوكات كواتو كل وعن كل شيء في الورا صدارا فمن هدى بمحض الف بمحض الفضل وفقه ومن أضل بعدل منه قد كفر فمن هدى أن الله fa bi wafaka fadli waffaqahu ni kwa utakatifu wa fadli zake amemuwafikisha huyo alipata hidayah Famanhada hada fa wafaka fadli waffaqahu mtu ambaye Allah basi ni kwa utakatifu wa fadhila zake amemuwafikisha kupata hiyo hidayah Waman man adalla na mwenye kumpoteza bi adli minhu kwa uadilifu wake kad kafara amekufuru huyo كوادليفوا <تسجيل> الله <التصفيق> الله فهو المهتد من يكمونجا الله هو دي من يكوونكا فليس في ملكه شيء يكون سوى Masha Allahu nafa'an kana au dharara. Hakuna kitu chochote kilicho katika ufalme wake yakunusiwa masha Allahu. <coughs> kinakuwa taka Allah nafa'an kana au dharara. Iwe ni manufaa au ni madhara. Falaisa fi mulkihi shay'un yakunu siwa masha Allahu. Hakuna kitu chochote kilicho katika ufalme wake kinakuwa Kwa kinyume chaanavyo Allah Nafaankana au dharara Kiwe ni manufaa kitu hicho Au ni madhara Manufaa hayawezi kuja Ispukua kwa kutaka kwa Allah Madhara hayawezi kuondoka Ispukua kwa kutaka kwa Allah Subhana wa ta'ala Faleisa fi mulkihi shayun Yakunu siwa Mashaahu Allah kana au dharara Kukila kina jotokea Kiwe ni cha madhara kina tokiya kwa kutaka kwa Allah kiwi ni chamanufaa kia manufaa hao yanakuja kwa kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala falaysa fi mulkihi shayun yakunu siwa ma sha Allah nafaan kana au dharara faslun fi athabi al-kabri wa fitnati hii ni fasli katika kuhelezea athabu za kabri na fitna zaakir Kala nathim Walamta mutkattu bid nafsin wama kutilat Min kabli ikmali hal rizka alladhi kudira Haijafa haifi nafsiyo yoti kabisa Wama kutilat na haijawawa Min kabli ikmali hal rizka Kable ya kukamilisha kwake rizkiyake Alladhi kudira ambayo imekadiriwa kwake Walamta mutkattu minnafsin wama min kabli ikmali ha ladhi kudira Haywezi ikafa nafsiyo Au haiwezi ikawuliwa nafsiyo Kabla haijeka, haijakamilisha riziki yake ilio kwake kwaki Kila mtu wamesha kadhiriwa yake Kabla hajafa ataipata rizki yiyo vyovyote ilivyo وكل روح وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر وكل روح رسول الموت يقبضها كل روح ملك الموت أن يجكوره هي وكل روح رسول الموت يقبضها كل روح ملك الموت ملاك موت أن يجكوره هي Ibn maulahu kwa ruhusa ya mola wake Umora, tasakminu Baale ya kukamilisha umri wake uliopangwa Roho nafsi ki umri wake tu Malakul mauti anakuja kuitukua Kusahabu tayari umri wake ya Umesha kamilika Wakullu mamata maskulun wa muftatanun Min heni yula u Kila li uktabara. Kila na kufa, Masulun niwenikulizwa katka kabri. Wa muftatanun na nwenikupio fitna. Min heni yula u makbura li ya kuzikwa tu ya kuwekwa hali ya li Uhtabara ili apewe mtihani Wa kullu mamata mammata masulu wa muftatanu, Kila ekufa. Ataulizwa wa muftatanu na mwenye kutiwa fitna katika kabri minhini yudhau makburan. Tangu anapoe katika kabri hali ya kuzikwa liyukhtabara ili apewe mitihani hiyo ya masali. Kila mtu aliyekufa ataulizwa masali matatu. Marrabbuk, madinuk mannabiyuk. Wa anna arwaha ashabi saadati fi Jannati adnin katairin yaalikul shajara Pia kuamini kwamba, roho za watuwema Fi jannati adnin Zitakuwa katika mabustani ya milele Wa anna arwaha ashabi saadati fi Jannati adnin katairin yaalikul shajara Kama ndege Wanafufungamana na miti ديزوا رهوز وتوهما ذي تكفي قوة كت كما بستان ياميلل وَأَنَّ أَرْوَاحَ أَصْحَابِ السَّعَادَةِ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ كَطَيْرٍ يَعْلِقُ الشَّجَرَةَ لَكِنَّ مَالِ الشُّهَدَاءِ أَحْيَى فِي جَوْفِ طَيْرٍ حسان تُعْجِبُ لَكِنَّ مَشَاهِدِي لَكِنَّ wa anfusuhum fi jawfi hisani Lakini mashahidi wakuhai kohai na nafsi zao ya, ya, ya matumbo ya ndege wazuri ambao wanafurahisha macho mashuhada ahya wa anfusuhum fi jawfi hisani hisanin tujibun Wa annaha haa fiijinani sari hatun Na kamba roho hizo za ziku Ziko katika mumbustani ya milele Sari hatun Minkullima Tashtahi. Hali ya koni zeni kutembea Kwa kila kiina chotamani Tajni biha thamara Hali ya kuchuma ma, matunda ya peponi Wa anna na kwamba roho hizo Fiijinani lhundi sari hatun Minkullima Tashtahi. Hohizo za mashwada Ziko katika mabustani ya milele Zeni kutembea kwa kila kina chotamani Kila zina putamani Zina biha thamara Hali ya kuchuma matunda Wala tahsabanna Lathina kutilu fi sabilillahi amwatan, Bal ahyaun Hinda rabbihim yurzakun Farihina bima min Minfadlih وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمر وأن أرواح من يشقي معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرها روزا وتواغو نزيني كواذبيو ومنكم روزا حتى تكون مع الجثمان في سقر Mpaka zitakuwa pamoja na mili katika sakar, moto wa Wa anna arwahaman yashki muadhaba Na kuamini kwamba. roho za watu waovu ni Hatta takuna ma juthmani fi sakara Mpaka zitakuwa akhira pamoja na mili yao Roho hizo pamoja na Zitakuwa katika sakar, moto wa sakar Allah wa iyaikum. من عذاب القبر ومن عذاب جهنم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله